هلولي أوصف حسنها أنا قلت دا معقول وأنا لو أحاول وصفها أبدأ منين يقول وسرحت لحظه في حبها إحساس وشرح يطول ولقيتني بهتف باسمها كلمة لأغلى رسول استوصف ربي Słuchaj, jestem za يوسف فجالها غريب وجمع حبيب وحبيب الاخوة لا تثريب والعفو احلى كلام وعلى ضفاف النيل اسياف عصر جميل والطفل ماله مسيل جوه التابوت سلام مهدي يا هاجر يا وماريا عن زوجه مصريه اكتب تدوب لالام منقوش على بابك حضنك لاحبابك بسجد على ترابك وبودع الآلام في دي بتقول لو العدو ما غول سيفك هنا مسلول يكنانة الإسلام يا أمي يا شبه هب الولاد هبه زرعه في ميدان حبه طرحت سنين أحلام عليه <تصفيق> والسلام